خلق آدم وعلمه الأسماء أسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء وحذره من الشيطان ألد الأعداء ثم أنفذ فيه ما سبق به القضاء فأهبطه إلى دار الإبتلاء وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء وتجلت رحمته بهم فتوالت الرسل والأنبياء وما منهم أحد إلا جاء معه بفرقان وضياء ثم ختمت الرسالات بالشريعة الغراء فنزل القرآن لما في الصدور شفاء فأضاءت به قلوب العارفين والأتقياء وترطبت بآياته ألسنة الداكرين والأولياء ونه من ظهور العلماء والحكماء نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء ونستعينه على البأساء والضراء ونعور به من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء ونسأله عيش السعداء ومنازل الشهداء ورفقة الأنبياء والنصر على الأعداء وأن يسلك بنا طريق الأولياء الأصفياء واشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء خلق الخلق فمنهم السعداء ومنهم الأشقياء محيط بخلقه فليس لهارب منهم نجاء قادر مقتدر بكل ممكناء في قدرته سواء سيع بشير يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء ويسمع دبيبها عن الصخرة الصماء أدى الأمور بحكمته وقسم الأرزاق وفق مشيئته بغير عنا، لا يشغله شأن عن شأن فكل شيء خلق بقدر وكل أمر جرى بقضاء وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله إمام الرسل والأنبياء شهيد يوم القيامة على الشهداء المعصوم صلى الله عليه وسلم فما أخطأ قط وما أساء دعا أصحابه إلى الهدى فلب النداء فإذا ذاته رحمة الله ونور وإلى سلوكه إشراق مرياء هو القدوة النية في الصبر على البلاء العمل لدار البقاء، وهو الثورة المشرقة في الزهد في دار فناء. فكم مضت شهور ولا طاعنه لأهل بيته إلا التمر والماء اشتهر من قبل الرعثي بشرق فلم يطبع له كريب أو لا أو لا. صلى الله عليه قديم وكالملائكة وكال في السماء وصلى هو في المسجد قصى إماما بالرسل والأنبياء سبح الحص في كفي بغير أسماء سبح الحص في كفي بغير أسماء وحين رمئ أصحابه نبع من بين أصابعه الماء رهما صل وسلم وبارك على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه والتابعين والسائرين على دربه إلى يوم اللقاء ما تعاقب الصبح والمساء وما دام في الكون ظلمة وضياء وبعد في أشر الله الذي فلق الحبة الله, الله تعالى أسأله في هذه الساعة المباركة أن يصلح لنا الدين والدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمه عمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي فيها معدنا الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل تراحة لنا من كل شر واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح أحوالنا أصلح بلادنا أصلح أولادنا أصلح أزواجنا وذريتنا أصلح أنفسنا اللهم صحح نياتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا نعوذ بعظمتك أن من تحتنا الأولاد حقوق وأمانة وزاد مع اللقاء التاسع والخمسين بعد المئة من سلسلة اللؤلؤ والمرجان أعيش اليوم مع حضراتكم مع قول الله تعالى في الآية السادسة من سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قلوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا الناس والحجارة عليها, عليها ملائكة غلار شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وفي هذا المعنى كثير من الآيات أولا إلى كل من حرم نعمة الأولاد ثانيا الأولاد إما نعمة وإما نقمة ثالثا حقوق واجبة أحبتي من حسن الاستهلال وأدب الكلام أن أبدأ حديثي عن الأولاد إلى أحبة الذين حرموا الأولاد اقول ليعلم كل انسان إن, ان الامور كلها بيد الله وان الاخذ من الله عطاء وان اخذه عطاء وكما ان الله يبتلي يبتلي بالاخذ والحرمان فالابتلاء قد يكون بالعطاء والامتنان ونبلوكم بالشر والخير فتنة ليعلم كل مسلم أن الأمور تجري بمقادير ليعلم كل إنسان أن الله في أفعاله حكيم فإن أعطاك أعطاك لحكمة وإن منعك منعك لحكمة فلا تدري لو رزقت الولد أكان بارا أم كان عاقا لا تدري إن رزقت ولدا كان سببا من أسباب سعادتك أم كان سببا من أسباب شقاوتك وما قصة نبي الله موسى والعبد الصالح في سورة الكهف عن مسامعنا ببعيد وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طريانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة فما عليك إلا الرضا وأن تكون مستسلما لأمر الله واعلم أن الإيمان بالقدر ركن ركين من أركان الإيمان وثمرة حلوة من ثمرات التوكل على الرحمن ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب وكلنا بفضل الله يحفظه حين سأل جبريل رسول الله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره ومره خيره وشر في رواية مسلم حلوه ومره فالإيمان بالقضاء والإيمان بالقدر ركن ركين من أركان الإيمان فما عليك إلا أن تكون راضيا بحكم الملك وبعد أن تأخذ بالأسباب الطبية لا تنسى الأسباب القرآنية والأسباب القرآنية أخبرنا الله في القرآن بأسباب من فعلها, رزق من فعلها وقدر له رزقه الله ذلية أولها وأهمها الاستغفار يا من حرمت من نعمة الذلية أكثر بعد الرضا وبعد الأخذ بالأسباب الطبية من الاستغفار قال العزيز الغفار كما في سورة نوح في الآية العاشرة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنار نبي الله زكريا كابر سنه ووهن عظمه وشاب شعره ودعا ربه بعد أن جاوز كما في التفاسير المئة كما في الآية التاسعة والثمانين في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه ربنا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فجاءت بثاء التعقيب الفورية الفرج فاستجبنا له بعد أن كانت امرأته عاقرا وقد بلغ من الكبر عتيا وقد بلغ من الكبر عتيا بعد أن بلغ ما بلغ وكانت امرأته عاقرا فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجا بالأسباب الثلاثة التالية بعد سبب الاول استغفار المسارعة في الخيرات ودعاء رب البريات وخشية رب الارض والسماوات انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ولا تعلم يا من حرمتا نعمة إن أعطيت الذرية كانت صالحة أم كانت طالحة وهو العنصر الثاني أن الولد إما أن يكون نعمة وإما أن يكون نقمة فليس كل الأولاد صالحين وليس كل الأولاد عاقين فلا تدري إن الولد شحا أم كان طالحا لا يدري إن كان الولد لم كان الولد نقمة قد يكون ولد سبب من أسباب سعادة والدي قد يكون سببا من أسباب تعاستهما رواه بنيه في صغير والأوسط بسند حسنه الشيخ الأباني بحديث خولك بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الولد مبخالة مجبنة مجهلة محزنة إن الولد مبخالة قد يكون الولد سببا من أسباب البخل الوالدين لا ينفق حتى يعطيه ويمسك الوالد المال من أجل ولده فأصبح الولد مبخلة مجبنة مجهلة لا تراه في مجلس علم ولا تراه في, ولا تراه في مجلس حديث ولا في قرآن فرغ وقته لولده فكان الولد مجهلا كان الولد مجهلا ولم يعطي حظه من العلم ولم يعطي حظه من أن يتصل على الله لم يعطي نفسه وقلبه أن تتشفع بالإمام إنما كان الولد مجهلا لو رأى الولد كيف حزن والدي عليه لم تألم في ساعة من الليل أو من النهار ما كان الولد بوالديه عاقا لو علم كيف حزن الأم وكيف حزن الوالد ولو أصابته شوكة ما نام ولو أصابته ضربة الشمس لأصبح, لأصبح حبزين ولو في ظل شمس ولكن قلب الولد على والديه كان جامدا أعود في ذلك فأقول قد يكون الولد نعمة وقد يكون نقمة فإن كان صالحا كان نعمة وإن كان فاسدا عاقا كان على والده نقمة أحمس في أذن كل ابن وفي أذن كل بنت الله ديان أحمس في سمع كل ابن من أبناي وبنت من بناتي وأخ من إخواني كما تدين تدان إن كنت اليوم ابنا غدا ستصبح والدا إن كنت اليوم بنتا غدا ستصبحين أما ما تفعله اليوم بأبيك وما تفعليه اليوم بأمك ستقيه وللقاه غدا حين يوافيك به الديان في الدنيا قبل الأخير إن كنت ولدا بارا سترى البر في ولدك وإن كنت عاقا سترى العقوق وستذوق العقوق وستذوق العقوق مرارا ومر فالله ديان والبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت واعلم أنك كما تدين تدان واعلم واعلم أن حب الوالد لابنه حب فطري وأن حب الولد لأبيه وأمه حب تعبري نتعبد إلى الله تعالى ببر والدينا نعبد ونقرب إلى الله تعالى ببرم أما حب الوالد لولده ولو كافه ما كان حب فطري غريزي طبع الوالد على ذلك ولو صحح النية لكان حبه لله عباده أحبة هكذا ترى أن الولد إما أن يكون نعمة وإما أن يكون نقمه وكيف يكون الولد نعمة وذلك إن وفيناه حقه حتى يوفينا الولد حقنا وهي الحقوق الواجبة أول حق من حقوق الولد على والده قبل إنجاب الذرية، أول حق من حقوق الولد على والده قبل إتيان الولد أن يحسن له في اختيار أمه، أن يختار أن يختار الشاب أم قبل أن يختار زوجة. هذه الزوجة ستصبح يوما أما أتأتمنها على بيتك أتأتمنها ال... أتأت على تربية ولدك ستصبح هذه الزوجة الحسناء في يوم من الأيام أما أتأتمنها على تربية ولدك أتأتمنها على دين ولدك أتأت على حياء ابنتك أتأت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاضغ بذات الدين تاريبت يداك وحين خطب رسول الله أمهان فاعتذرت بأنها مصبية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش ما هي المواصفات أحناهن على ولد في صرق وأحناهن على دوج في ذات يد إن كان الحال قد ضاق به وضاق عيشه وجد زوج وفيه طيبة دينة تقف معه فلا تقف معه مشورا ولا تغلى عنه متعثرا خير نساء وابن الابن صالح نساء قريش احنا هن الحنان احنا هن على ولد في غرر وابا على في ذات يد جاء رجل يوم ربي إلى سيد عمر بن الخطاب يشكو إليه وقا ولده الودع يلقني ولدي قال سيدنا عمر فجاء فجاء الوالد بولده فسأله عمر لما سأق أباك كان الذي عقله فقال يا أمي المين ما حق أحدنا على والده قال قال أن يحسن له في اختيار اسمه أن يحسن له في اختيار أمه وأنه يعلمه القرآن قال يا رأمي نسأل أدم باجشان فأمي زنجية كانت لشيء وجماني جعلًا ماني جعلًا وليعلمني من القرآن آية قام سيد نار يوم متعجبا للشاكي للوالد فقد عاقصت ولدك قبل أن أطلت لدك فإن كان برم جبدي فالعقوق تاد فاعلم أن العقوق متبادل فكما أن الوالد له حق البق قد يكون الوالد قد ظالم ولده لم يحصل له في اختيار أمه يحصل له في اختيار اسمه سمّاه جهل، سماه حيوان، سماه اسم يفر من أصحابه. أخطأ الوالد في حق ولده، أخطأ الوالد في حق ولده. لم يحسن له اختيار أمه لم يحسن في اختيار أم حانية على في صغره، لم يحسن له اختيار أمّ حريصة على علي في دينه، حريصة على مصالحه. لم يحسن له إنما كان يختار لنفسه ولا يختار لأولاده. فعلم ان حق الولد على الوالد قبل نجيد ان يحسن نفسه. في اختياره الذي سيحمله ان يحسن له اختيار البطن الذي سيحمده ثانيا ان يحسن له في اختيار رفع confiance ان يولاه القرآن القرآن سبب من اسباب سعادة ليه كله سبب من اسباب سعادة الولد نفسي. سبب من اسباب سعادة الوالد سبب من اسباب عادة الام أيها الوالد أيتها الأم كيف حانوا بالودو وهو يقول يا أماه يا أرتاه حفظت القرآن وخاتمته كل اليوم كيف هي؟, كيف هي الفرحة فقد روى أحمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح اسمع من حديث سهل ابن معاذ ابن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل به هو ألبس والداه ما علاقة الوالدين رباه من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل به فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا، أهل البر والإحسان والصبر والتقى خلاهم بها جاء القرآن مفصلة إذا كان هذا حال الوالدين فما بالك بحال الولد فالقرآن سبب من أسباب سعادة البيت كله والولد والولد مسئولي والولد أمانة والولد أمانة وجوهرة غالية غالية من كل نقش وصورة قابل لأن يطبع عليه بأي طابع وبأي صورة إن علمته الخير تعودت وإن علمته الشر تعوده إن علمته القرآن حفظه وإن علمته المتن حفظه وإن علمته الأفلام والخلاعة حفظها، فعلى حسب ما ينقش فيه كما في الصحيح من حديث أبي رير ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه فهكذا الولد صورة طيبة وأرض صالحة لكل رقش وصورة إن علمته الفضيلة كان عنصرا نافعة وإن علمته الشر والرذيلة كان عنصرا فاسدا فالولد يميل بطبعه إلى ما ينقش على صورته مشى الطاوث يوما باختيال فقلد مشيته بنوه قالوا على ما تختالون قالوا لقد بدأ أبونا ونحن مقلدوه يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه فلا يمكن أن تكون من أصحاب الجلوس على المقاي وفي, وف وفي الشواطئ وفي العرات وترجو أن يكون الولد للقرآن حافظا وترجو أن يكون الولد للحديث معلمة ولا يمكن أن تكون الأم صاحبة مجون وفسق وخلاع والله ستنكر القرآن في بيتها ستنكر الحجاب على بنتها ستنكر وتنكر وتنكر لأنها لا تعلم للفضيلة سبيلا ولا للمعروف والخير طريقا فكل إناء بما فيه ينضح والولد صورة قابلة لكل نقش إن عوتته الخير اعتاده وان علمته الشر اعتاده وع وعلى قدر الزرع يكون الحصد فان زرعت خيرا حصدت خيرا وان زرعت شرا حصدت شرا ان تعلمه القرآن وان تربيه على عقيدة التوحيد الخالصة ليعلم الولد ولتعلم البنت منذ نعومة ارافرها أن الذي جاء بذق هو الله وأن الذي يأتي بالخير هو الله وأن الذي يصرف السوء هو الله وأن الله خالق كل شيء من الذي جاءنا بهذا يا أماه الله الذي آتانا من الذي أهدان هذه يا أبتا الله هو الذي أعطانا ينمو ويتربى الولد على عقيدة أن الله خالق أن الله رازق أنه لا يأتي بالخير إلا الله ولا يصرف السوء إلا الله أم سليم بنت الحان تحمل ولدها أنس ابن مالك على كفيها وتهدهده وتقول وهي ترى أصبعها على شفتي يا أنس قل لا إله إلا الله يا أنس قل محمد رسول الله فنفق أنس بن مالك أول ما نفق لا إله إلا الله محمد رسول الله عاش أنس بن مالك مئة وثلاثة سنين ما سقط له سن ومن حنى له ظهر وكان يقول رحم الله أم التي ربك ولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو له فهو زاد ولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو له يقول الشافعي رحمه الله حفظت القرآن وأنا ابن سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين فهو يتكلم بحديث الله بالسند الموصول إلى رسول الله وهو ابن عشر سنين وهو ابن عشر سنين حفظ القرآن وهو ابن ست سنين حفظ, حفظ الحديث وحفظ موطأ مالك كله حفظ الموطأ كله ويقرأه غيبا بالسند الموصول إلى رسول الله وهو ابن عشر سنين وهو ابن عشر سنين فإن كانت البذرة طيبة فالحصاد سيكون طيبا أبشد به في الدنيا والآخرة حاتم الأصم أراد حج بيت الله كما في الحلية فجمع أولاده وزوجته أنا أريد الحج قالت الزوجة في حجك من يطعمنا من يأتين بالطعام والشراب واجتمعت الزوجة مع الأولاد على عدم خروج الوالد للحج فريضه وإذا ببنت ربت ونبتت وتشبعت باليقين وقالت يا أبتاه أخرج وأد فريضة الله فإنك لست برازق خرج الوالد حاجا وفن الزاد في البيت وجاع البيت واجتمعت الأم مع أولادها على تعنيف البنت التي شجعت وحثت أباها على أن يخرج للحج وجلست البنت المؤمنة تدعو ربها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ولا يحتسب وإذا بحاكم البلدة يمرعه شرطة من أمان بيحان وأصابه ضمع جديد فقال أريد شربك من نقر بيت ويشاء ربك أن يكون البيت لهذا الرجل الصالح ولما علموا أن الشربة لهذا الرجل أعدوا له ماء باردا وكوبا نظيفا وشرب وقال بيت من هذا قيل حاتم قال حق علينا أن نكافئه قالوا خرج إلى حج بيت الله فأخرج صرة ذهب من قيبه وألقاها وقال نكافئ الرجل فيه غيبة وأراد ربك للبيت مزيدا فقال الحاكم من أحبني فليصنع صنيعي والكل يحب الحاكم فأخرج الكل الذهب وألقاه في البيت وصار البيت من أغنى بيوت المسلمين ففرحت الزوجة وفرحة وفرحة وفرحة الزوجة والأولاد إلا ما كان من البنت التقية النقية جلست في حجرة, في حجرة بيتها في زاوية من زوايا الحجرة باكية فدخلت أمها وأخواتها لما؟ وقد أصبحنا من أغنى بيوت المسلمين قالت البنت يا أمه نظر الحاكم إلينا نظرة فاغتنينا فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وشد الله لا إله إلا الله ولي المؤمنين وشد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله رحمة الله العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه على كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسر على نهجه إلى يوم الدين وبعده فمن الحقوق اللازمة على الوالد نحو الأولاد أن يعلمه بعد القرآن والعقيدة حب رسول الله وأن ينشئه على حب رسول الله وحب وعلى حب صحابة رسول الله أن يشعر حب الله ورسوله وصحابة رسول الله فها هو كما روى البخاري في كتاب المغازي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف قال بينما أنا في الشف يوم بدر إذ عن يميني وعن يساري فتياني حديث السن فتمنيت أن أكون بين اثنين غيرهما رجاف فغمزني أحدهما بعيدا عن صاحبه واسمع إلى الأدب وإلى شدة أدبهما وتربيتهما فغمزني أحدهم وقال يا عم الكبير منا والد وعم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا يا فلان ننادي على من كان أكبر منا باسمه هكذا بلا عم أو والد أو خال يا عم أدب أتعرف أبا جهل قلت وما لك يا ابن أخي بأبي جهل في رواية بإذن الله قال لقد سمعته يسب رسول الله ولقد عاهدت الله ألا أفارقه حتى أقتل أن أفارقه حتى أقتله أو أن أموت دونه حتى أقتله أو أن أموت دونه فتعجبت وغمتني الآخر بعيدا عن صاحبه وقال يا عم أتعرف أبا جهل قلت ما لك يا ابن أخي بأبي جهل قال لقد سمعته يسب رسول الله يسب رسول الله ولقد عاهدت الله أن أقه أو أن أموت دونه ثم رأيت أبا جهل قلت ضر هذا أبو جهل. يقول عبد الرحمن يقول عبد الرحمن بن عوف، فنظرت إليهما، فقبض عليه كسقين فقتل، فذهب كما جاء في رواية مسلم وأحمد إلى رسول الله، وقال كل أحد من أرقت أبو جهل. أنا قتلت أبا جهل فنظر النبي إلى سيفيهما وقال كلاه هو قال ابن عبد الرحمن قال عبد الرحمن هو ابن عفرا هو ابن عفرا فرحم الله البؤل التي حملت ورحم الله السواع التي ربت والبيوت التي خرجت والآباء والأمهات الذين علموا أولادهم ورضعوهم وأرضعوهم حب الله وحب رسول الله وحب صحابة رسول الله ينشأ أولادنا على حب لاعب القرى وعلى حب الفنانين منهم والفنانات نحاء منهم والأموات وإن سألته عن صحابيهم ربما ظن أنه كان لاعبا في يوم من الأيام حالنا يبكى عليه دما بدلا من دموعنا نسأل الله العفو والعافية تسأل ولدا من أولادنا عن صحابي لا يعلم ولا يعلم عنه شيئا فضلا لو سألته عن آية أو عن حديث فهكذا كانت أخلاقهم وكانت تربيتهم ومن واجب الوالدين على الولد التربية بالنصح والإرشاد التربية قبل ذلك بالقدرة أن تكون الأم قدرة لبنتها وأن يكون الولد قدرة وأن يكون الوالد قدرة لبنه أن يرى الولد والده قبل ذا. كأن حية رقطاء قبل ذغت يقوم إلى الصلاة متوضئا في همة ونشاط لو فعل ذلك فعل الولد ذلك لو كانت الأم صاحبة حياء فالبنت صاحبة حياء ولو كان الوالد مهرجا فلا تنتظر ولدا فقيا وإن كان الوالد مصليا على الصلوات محافظا وفي الجماعات مؤديا سيخرج ولده متأسيا بشرط أن يطعمه حلالا الجويني إمام الحرمين يقول والده خرجت يوما وانشغلت أمه انشغلت أمه بالبيت وإذا بمرضعة الجيران تسمع بكاء ولدي فتأتي فترضعه فسكت فلما عدت سألت أمه قالت أرضعته مرضعة الجيران قلت لبنها ليس ملكا, ليس ملكا لنا وطعمته لولدنا ليست حلالا فأخذ الوالد ولد وأخذه من ذجلي ونكس رأسه وظل يمسح على بطنه حتى استقاء الولد شربة الشربة أو الشربتين المصة أو المصتين اللتين مصاهما من لبن المنضيع وقال فقالوا له هون عليك الولد صغير قال أن يموت صغيرا خير من أن يتربى وفي بطنه شربة لبن حرام. الجويني هذا كان اماما للحرمين الولد ثمرة الحلال انه كان اماما للحرمين فكان يتكلم في مجلسه بالساعات فاذا تلعث مرة ونسي آية او اختلط عليه حديث يقول هذا بقية اثر المسجة او المسجتين التربية بالنفش بال. بالإرشاد بالنصر وكلنا يعلم وصايا لقمان لولده بدءا من الآية الثالثة عشر في الثالثة لقمان في الثلاثة عشر قارية لم تكن وصايا لقمان مخصورة على هذا الحج بل في بطون الكتب لكثير في البداية والنهاية وغيره من الوصايا التي لا تجمع في كتاب واحد أبدا ما جمعت وصايا لقمان في كتاب واحد منها يا بني من لم يكن ومن يكثر المراء يشتم ومن يدخل مداخل السوء يتهم ومن يصاحب صاحب السوء لا يسلم ومن يصاحب الصاحب الصالح يغنم لمن كذب ذهب ماء وجهه لمن كذب ذهب ماء وجهه ومن ساء خلقه يا بني لا ليأكل طعامك إلا الأثقية وشاور في أمرك العلماء يا بني إن الدنيا بحر عميق ان الدنيا بحر عميق هلك فيه من هلك فاجعل سفينتك الدنيا اقوى الله واجعل حشوها الايمان بالله وشراعها التوكل على الله لعلك تنجو وما اراك نجي لعلك تنجو وما اراك نجي يا بني انك منذ ان وإيك تقبلت الأخيرة واستقبلت به فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب إليها من دار تبتعد عنها قال أنس بن مالك ما من صحابي من صحابة رسول الله إلا ونصح أولادهم عند زواجهم قال عبد, الله قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب حين جفت ابنته يا بنيتي إياك والغير فإنها مفتاح الطلاق وإياك وكثرة العتب فإنها كورث البغضاء وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة وأطيب الطيب الماء وخطب عمر بن حجر مالك كندة وخطب عمر بن حجر بنت أمامة يوما بنت إياس بن عمر الشيباني بنت إياس بن محلم بن عمر الشيباني فزفت أمامة بنت الحارث بنتها في يوم عرسها قالت يا بنيتي واجب إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها لكنت أغنى الناس عن الزوج ولكن النساء للذجال خلقن ولهن خلق الذجال يا بنيتي إنك خرجتي من العش الذي فيه عشتي ومن الجو الذي فيه نشأت إلى فراش لا تعرفينه وقرين لا تألفينه فكوني له أمة يكن لك عبدا وكوني له أرضا يكن لك سماء وكوني له مهادا يكن لك عمادا وحضر له عشر خصال يكن لك بهن ذكر وذخرا أما الأولى والثانية فالصحبة بالقاحة وحسن السمي له وط وأما الثالثة الرابعة فتفقد موضع عينه وأنفه فتقوينه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح وأما الخامسة والسادسة فتقب مرضع طعامه ومنه فيشد الجيم له النوم مغضبة وأما السبعة وثمت احترام له والخدمة له ولي عياله وملاك الأمر في المار حسن التقدير. وفي العيال حسن التدبير وأما تسعة والآشة فإياك أن تعصي له أمرا أو أن تسع له سرا إن عصيت أمره أو غرت صدره وإن الشيت صدره لم تأمن غدره وإياك يا بنيتي أن تفرحي بين يديه إن كان مغتما أو أن تغتمي بين يديه إن كان فرحا واعلمي أن أطيب الطيب الماء حق أصيل من حقوق الولد ومن حقوق البنت على والدي أن تكون التربية بالنصح دائما بالإرشاد دائما بالقدوة دائما كلكم سيسأل يوم القيامة عما استرعاه ففي البخاري ومسلم من حديث معطل بن يسار أن النبي المختار قال ما من عبد يستضعيه الله رعيه يموت يوم يموت وغاش لراعيته غاش لراعيته ضع تحتها خطوطا هو غاش لراعيته إلا حرم الله عليه الجنة ما من عبد يستضعيه الله رعيه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته والزوجة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها كلكم راع كما من حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ماذا تقول لربك غدا يا من يبارز مولاه بما يكره يا من يخالف أمر مولاه آمنا مذكره يا من ينعم عليه مولاه وهو ينس وهو ينسى شكره يا من قبائحه ترفع غدوة وبكرة النقلة قدنت والمصير حفرة يا قليل الزاد ما أطول السفرة النقلة قدنت والمصير حفرة أنا, أنا أسير الخطايا أنا أسير الخطايا على باب الكريم يقرع يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسع مقر بأثقال الذنوب ومكثر يرجوك في غفرانها فهو يطمع فأنت ذو الإحسان والجود والعطاء لك المجد والإفضال والمن أجمع فكم من قبيح سكرت عن الوراء وكم من نعم تترى علينا وتتبع من ذا الذي يرجى سواك ويتقى وأنت إله الخلق ما شئت تصنع يا من هو القدوس لا إله سواه تباركت أنت الله للخلق مرجع يا من على العرش استوى تباركت تعطي من تشاء وتمنع بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا توسل عبد ضعيف يتضرع أعني على الموت المريرة كأسه إذ روح من بين الجوانح تنزع وكن نؤنسي في ظلمة القبر عندما يركم التراب من فوقي وأودع وثب الجناني للسؤال إذا قيل من ربك ومن كنت تتبع ومن هول يوم الحشر والكرب نجني إذ الرسل والناس لا تخزني في صحيفتي إذ الصحف بين العالمين توزع وهب لي كتابي باليمين وثق الميزان عبد في رجائك يطمع وهب لي كتابي باليمين وثق الميزان عبد في رجائك يطمع وأعتق من النيران رقابنا إنها بئس المقر للغوات ومرجع إلهي أجرنا إلهي أغفنا فليس لنا سواك مفر أو ملاذ ومفزع أنت الذي ترجى لكشف الضر وتسمع أنت الذي ترجى لكشف الضر وتسمع المضطر لبابك يقرع أغلقت الأبواب يا رب أغلقت الأبواب وانقطع الرجاء سوى منك يا من هو للخلائق مفزع إليه نشكو إليك بثنا وحزننا وأنت, وأنت لما نلقاه تدري وتسمع تسرج عنا الهم والغم والكرب الذي يكاد القلب منه يصدع وما ذلك على الله بعزيز وفضله علينا على مدى الأنفات يهمى ويهمع فكم من منح أعطاء وكم من محن كفاء لك الحمد والشكران والمن أجمع وأذكى صلاة الله ثم سلامه على المصطفى من في القيامة يشفعه اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في الأولين وصل على نسيدنا محمد وعلى آله في الآخرين وصل عليه في كل وقت وحين اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت لا تدع لنا في جمعنا وفي جمعتنا المباركة ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته